وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطاً أمماً وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قَوْمُهُ أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً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 أنفسهم يظلمون وإثقل لهم سكن هذه القرية وكل منها حيث شئت وقول حطة ودخل الباب سجدا وفِر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين